ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مِهَادًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا وَعَلِمُوا حُكْمَ الرَّبِّ إِنَّهُمْ رَصُمُوا وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَجِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلا خَسَرَ وَمَكَرُوا مَكْرًَا كُبارَاح وَقَاوا لَا كَذَوٌْ م آالِهَتَكُمْ وَلَا كَذَوٌَّ وَدْدَو وَلَا شُوَععُ وَلَا يَغُثَ وَيَعُ قَاَ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَجِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِّنْ خَوْفٍ آتَاهُمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ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 فول لدييت ي مؤمنن وَلممين والمُؤمنات ولاكجد الظال مين إلا تدار